واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا وقال الذين كفروا ان هذا الا افكن افتراه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أَسَاطِيرُ الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وَأَصِيلًا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنس أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون ان تتبعون إلا رجلا مسحورا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 لا تدع اليوم سبورا واحدا ودع سبورا كثيرا قل اذالك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاء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 وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا لا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعثوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا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 وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح مشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء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 إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأولئك, فأولئك